وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخير وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من قور سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للأكلين وإن لكم في الأعوام لعبره لسقيكم مما في بطنها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون